فحبطت أعماله فحبطت أولئك الذين كفروا بأيات ربهم ولقى.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 خلدين فيها، خالدين فيها، إلا يبغون عنها حوالا. اللهم إنا نسألك الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا 116. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي 117. البحر قبل أن تنفد كلمات ربي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 فمن كان يرجول قال ربي فمن كان يرجول قال ربي فاليعمل فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ مَعَ رَبِّهِ أَحَدًا